وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبذرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانونا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُضِلُّونَنَا عَن آلِهَتِنَا لَأَوَّاهُ صَدْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَمْ أَنْتَ تَمَنَّيْتَ لِتَقْدَأَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا